وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَطْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَيَكُونُوا مِنْكَ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو توصلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحط لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما